التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مصدا في عمد ممددة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت اطعمهم من جوع واامنهم من خوف